قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرة فلا تأس على القوم الكافرين